رجع وان انفق بنيه الرجوع بشيء لا يلزم الراهن فلا يرجع نعم. وان كان مما يلزمه كنفقه الحيوان وكفن العبد فهل يرجع به على روايتين بناء على من قضى دينه بغير اذنه من بناء على من, من قضي دينه بغير اذنه هذا فيه روايتان ولعله فيما اذا امكن الرجوع ولم يرجع اما في المثال الذي مثلنا ما امكنه ان يرجع فهذا يلزمه لانه لا يترك الدابة تموت يلزم لها النفقة ولم يتيسر الاذن فيرجع أما إذا لم يستأذن مع إمكان الإذن فهذا فيه روايتان احداهما تقول يلزمه لأن هذا من النفقة الأخرى تقول لا, لا يلزم بالرجوع لأنه لم يؤذن له في ذلك وهذا مبني على روايتين في من قضي دينه بغير إذنه ما هذه الصورة قضي دينه بغير إذنى سافرت أنت إلى الرياض مثلا فقابلك أحد الإخوان فقال يا أخي أخوك في مكة عنده لي ألف ريال أعطني إياه يا أخي وإلى رحت المكة خذها من أخيك فأعطاه فجاء إلى مكة وقال للمدين أنا سددت عنك ألف ريال فأعطني اياه هل يلزمه فيه روايتان إن اعترف به لزمه وإن لم يعترف به فلا يلزمه يقول يا أخي ما وكلتك ولا قلت لك أعطيه ألف ريال وأنا بيني وبينه حساب وهو بمن لي ألف ريال وأنا بينه ألفين فكيف تعطيه لا يا اخي ارجع صاحبكم من شئت ولا راح يروح ألفك عليك لأن من قم يدينه بغير إذنه لا يلزمه أن يسدد لا يلزمه لأنه قد يلزم بشيء لم يلتزمه مثل هذه الصورة يقول نعم هو يطالبني بألف يا أخي لكن أنا أطالبه بألفين فلا يلزم من قضي دينه بغير اذنه ان يسدد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل هل يجوز ان يكون الرهن اقل ثمنا من الدين الذي لاجله جعل رهنا او لا بد ان يكون الرهن قيمته اكثر من الدين لا يلزم ان يكون الرهن قيمته اكثر من الدين ولا اقل من الدين ولا مساوي للدين لا حرج قد يكون اكثر وقد يكون أقل وقد يكون مساوي مثلا عليه دين بمئة ألف قال له يا أخي أريد رهن قال نعم أعطيك هذه الأرض رهنا ومن المعلوم أن هذه الأرض قيمتها مئة ألف ريال أنا أعطيك يا رهن بالمئة التي لك عندي صح هو يطالبه بدين قيمته مئة ألف ريال قال له يا أخي أريد رهن قال نعم اترك هذه الأرض هذه الأرض اجعلها رهنا لك عندك بحقك علي كم تساوي هذه الأرض هذه الأرض تساوي خمسين ألف يصح يقول المرتهن العوض ولا العدم انا اخذ هذه الارض خمسين الف اجعلها رهنا عندي وديني حقي في ذمه الرجل ما يقسم له شيء لكن اذا اعسر بعنا هذه الارض واستفدنا من قيمتها والباقي يكون في ذمته او اعطاه ارضا بقيمة مئة الف تكون رهنا لا باس ان تكون قيمة الرهن اكثر من الدين او قيمة او اقل من الدين او مساوية للدين يقول في هذا اليوم الجمعة حصل مني كلام لابن أخي في المسجد والإمام يخطب وكنت ناسيا ما الأمر الذي يتوجب علي وهل يلزمني كفاره أقول عليك التوبة والاستغفار وإلا فاحرم يحرم على المسلم أن يتكلم والإمام يخطب وإذا حصل منه ذلك جهلا او نسيانا فعليه الاستغفار والتوبه السؤال الثاني يقول يوجد في قريتنا اذا مات احد يجتمع يجتمع اهل القريه وسكان اخرون ليله مماته عند أهل عند اهل الميت بالصياح ثم يقومون ببعض الاشياء ويقوم اهل الميت بذبح ناقه او بقره على حسب استطاعة اهل الميت ما نسيحتكم لهؤلاء هذا من البدع المحرمه والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه ضلاله فلا يجوز للمسلمين أن يعملوا عملا على نية التقرب إلى الله إلا وقد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أما أن يتقرب المسلم إلى الله بغير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك بدعة يقول عليه الصلاة والسلام فيما روته عائشه رضي الله عنها من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روايه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فلا يجوز للمسلم ان يعمل عملا بنيه التقرب الى الله الا وقد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فاجتماع اهل القريه في بيت اهل الميت ليلتهم يأكلون ويشربون ويتغنون ويمدحون وغير ذلك هذا من البدع وفيها انفاق اموال في غير طاعة الله وفيها اضرار باهل الميت واذا كان اهل الميت فيهم من الورثة صغار ايتام وانفق من مالهم فذلك حرام والله جل وعلا يقول ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا واذا كان هذه النفقات من نساء لم يستاذن واولاد او رجال ما فذلك من اكل مال الغير بالباطل ولا يحل معر امرئ مسلم الا بطيب خاطر منه فان كان هذه النفقات من شخص حاضر واظن وراض بذلك فذلك بدعه محرمه فهو محرم من وجوه عديده فلا يجوز للمسلم الاستمرار فيها وعلى من عنده علم ان ينبه من يجهل ذلك يقول انني اعمل في هذه البلاد المباركه وفي مجيئي الاخير كان والدي لا يرغب في السفر حيث انني ليس عندي عمل ولا دخل لاسرتي سافرت وبعد سافرت وبعدها توفي والدي فهل يعتبر هذا من العقوق لا حرج عليك اخي ولا يعتبر هذا من العقوق لأنك سافرت لطلب الرزق وأبوك ما يريدك أن تسافر لأنه يشق عليه البعد عنك فقاله شفقة ومحبة فلا بأس عليك إن شاء الله في سفرك وعليك أن تبره بعد مماته بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي سال هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أمور بقيت من بر الأبوين بعد موتهما وهي الصلاة عليهما وهي الدعاء والاستغفار لهما طلب المغفرة وإنفاذ عهدهما تنفيذ الوصية وصله الرحم التي لا توصل الا بهما بر اقارب الوالد واقارب الوالده وبر صديقهما الاحسان الى صديق الوالد من اجله هذه امور خمسه بامكانك ان تاتي بها لاتمام برك بابيك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات ابن ادم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إذا حافظت على فرائض الله وابتعدت عن محارم الله فأنت ولد صالح إن شاء الله وتدعو لوالديك الأحياء منهم والأموات تدعو لهم وذلك ينفعهم بإذن الله لأن الولد ثمرة من ثمار الأبوي هم مع السبب في وجوده فعمله الصالح ودعاءه الصالح ينتفعان به في حال حياتهما وبعد مماتهما هذا يسأل عن الرؤيا وانا لا اعرف تفسير الرؤيا يقول هل تصح امامه من ادرك التشهد الاخير مع الجماعه يصح امامه من ادرك التشهد الاخير مع الجماعه كان يكون مثلا دخل جماعه اربعه او خمسه والامام في التشهد فقال لاحدهم ند... ندخل مع الامام فاذا سلم الامام فانت امامنا اكمل بنا الصلاه سيكون اماما لهم اذا سلم الامام نعم. يقول اذا كانت على الامام قبل السلام او بعد السلام هل تلزم المأموم الذي دخل معه بعد موجبها إذا كان على الإمام سجود سهو سهى في الركعة الأولى أو الثانيه ثم جاء المسبوق بعد ولم يدرك السهو ثم سجد الإمام للسهو قبل السلام فعلى الماموم أن يسجد معه ولو لم يدرك السهو وكذلك لو قام الإمام المأموم لإكمال صلاته، وسجد الإمام بعد السلام فللمأموم كذلك أن يسجد لسه حتى ولو لم يدرك سهو إمامه يقول هل للإعالة شروط وكثيرا من يأتي يطلب الشهادة على أنه يعول والديه وذلك العلاج على حسب الشركة الإعالة يعني فون الوالدين محتاجان لولدهما في بعض الأمور ما يلزم أن تكون في كل الأمور فإذا كان الوالد في حاجة إلى ولده في شيء ما وشهدت بأن الولد يعول أو يسعى على والديه فلا بأس بهذا إن شاء الله يسال عن طلاق بين زوجين عمر الزوج مئة سنه والزوجه ثمانون سنه هل لهما من رجعه يرجعان الى قاضيهما فيسمع منهما صلاة النافلة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة أن هذا في المكتوبة فقط نعمل ان شاء الله أن يكون في كل صلاة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الفريضه ولم يستثني النافله فالصلاه في مكه مضاعفه ان شاء الله بمائه الف صلاه نافله كانت او فريضه والصلاه في المسجد النبوي بالف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاه في المسجد الاقصى بخمسمائة صلاة سوى المسجد الحرام والمسجد النبوي. هل التسوق في أثناء اقامه الصلاة منهي عنه ما أعرف في هذا نهي. إنه مستحب التسوق عند الصلاة دخول في الصلاة وعند الوضو وعند إطالة السكوت وعند كثرة الكلام كل هذه من المواطن التي يستحب فيها السواك يقول من هي أول من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هي زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين أول كن لحوقا بي أطول كن يدا تقول عائشة رضي الله عنها فكنا نتطاول الأيدي أينا اطول يدا لتغتبط بالنحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم فكانت زينب رضي الله عنها قصيرة إلا أنها كريمة يتسمى أم المساكين تجود بما تملك رضي الله عنها للفقراء والمساكين تقول فلما ماتت زينب عرفنا انه ليس المراد طول اليد طول الجارحه وانما المراد الكرم والجود والعطاء فكانت هي اولهن لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانت كريمه رضي الله عنها تجود بما تملك للفقراء والمساكين رضي الله عنها ولما جاءها عطاؤها من عمر من امير المؤمنين استكثرته وخافت منه ان ينالها اسم فأمرت مولاتها بتوزيعه على الفقراء والمساكين ولم تبق لها شيئا وسألت الله أن لا يدركها العطاء الثاني خشيت أن تطمع في الدنيا وترغب فيها فماتت رضي الله عنها قبل أن يدركها العطاء الثاني رضي الله عن أمهات المؤمنين وارضاهن يقول نرى الكثير من الرجال والنساء يصلون في ساحات الحرم مع وجود ساعة في داخل المسجد فما حكم ذلك اما النافلة فلا بأس ان تصلوا في اي مكان واما الفريضة فمن نسمة للرجال الافضل ان يتقدموا الى الصف الاول فالاول ولا ينبغي ان يتأخروا لأن التأخر عزوف ورغبة عن الصف الأول الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أولون يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لستهموا فينبغي لهم التقدم وكذلك النساء وتقدمنا نائر الصفوف الأول وإننا إلى داخل المسجد ويأخذنا مؤخره صفوف النساء فخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها يقول أريد أن أطلب العلم فهل أبدأ بحفظ القرآن فهل البداية بحفظ القرآن أفضل أم حضور دروس العلماء يقول أريد أن أطلب العلم هل الأولى أن أشتغل بحفظ القرآن أم أحضر الدروس أقول أخي عليك بالجميع ما دام أنه يتسنى لك هذا وهذا والحمد لله ولا منافات بينهما اجعل لنفسك وقتا لحفظ القرآن والسير في حفظه واجعل لنفسك وقتا لمتابعة دروس العلم فتحصل على الاثنين بإذن الله معا وتسير فيهما لأن في أوقات تتيسر لك حلق الذكر وحلق العلم اجلس فيها في اوقات ما تتيسر لك فاجلس لحفظ كتاب الله جل وعلا ومذاكره العلوم الشرعيه التي تستفيد منها في دنياك واخرتك وكلما اتقى العبد ربه يسر الله جل وعلا له امره وسهل له العلم يقول الله جل وعلا يتق الله ويعلمكم الله ويقول الإمام الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي وكيع شيخه فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي على المرء ان يتقي الله جل وعلا بالمحافظه على الفرائض واجتناب المحارم والحرص على الأكل من الحلال واجتناب الحرام والله جل وعلا يوفقه ويعلمه ويزكيه ويثبته والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين